الاعتباء على قللات الله وعلى الوحي اله العظيم الجول الذي اقدم المحكمة حيث اقدم القطب كانت امريكا قادرة على قتل المات لأفريكيا وأسيا لتنميغ التشريد ونهضر المكوانة والغفر والمية لا تقدر على قتل الإثمان ولا نحو القرآن واذا فتات امريكا في ذلك فالحقه الله المدود ويزولها عن ظهر الأرض كما الاتحاد الكذب الله ظالم انبقاء دينه متقسر من ذاته بكذاره إِنَّا نَحْنِ نَجْدَلْنَا بذِكْرَ وَإِنَّا لَحَفِرُونَ سوى الكلشة الذي لا تطحى محمد إيكا ذوره هذا الدين بذب دين أمبار التهرداء العالم والقارنة منها فعل الذي تتعلم في هذه القهولة أنها تحاكم ما قلت من خطب المدروس الجنين أن يقبلها من كتاب الله يا سنة العصورة أمريكا تحاكم الله ظن أن قتل الإسلام فهل تقتل الناس الذي كما يريده في العالم الكريم الصرر الذي من أسجه عبد المسلمون وغيرهم عن أمريكا أن ريسا تريد قتل الإسلام وتحكيم الثوآن أن لم أفعل كذا، هو هؤلاء يدعون من أنهم تكلموا بالكلمات الله أن الأنشود هنا من ولم أفعل أي فعل خاطئ، ولم أرتكب أي ذريعة أخرى، ولا خطي، ان لم اقم باي فعل ولم اتكلم ولم اي شيء كل اتهاماتي من جهتي ضد ظلم الناس وربك تق الله في الحرب ولا يكون المسلمون شرقية أرضاً باللهود وعربي الله فإن تلحظ وكما تخيلها نشكاً وكيزاً والأطاء أمريكيين آخرون هنالمعركة التي تكون بطهر من الجن فغم تطرون فيها على المسلمين التمرج. وهذه الحق ولكن هذه القضية ضد انما الغرب منها تحقيم كلمة الإسلام المستهى لأن هذه هي الحقيقة الوحيبة الوسعة التي عملتها عني من أكن أفعى بشيئاً إلا أن أبيريك الإثناء في قبل الجنائية مع القتل وثارثة وغير مقبولات مع الأطعال الأدوانيين أن نقول وثورة إلى قبيلة هذه فهيكون شيء من هذا موجودا لأن قبيلة لا يمضعين لما تتعاملون هذه للقبيلة مع كلمات الإسلام التي تنفعها تنفقه بسطر يطريح عندما تعلم الله لم أطعن شيئا ولم أردت بأي فائل مجرم ولم تتمن التهان الأول بجنه ولم تستهيني ما لأعلم الإثلاف أخذت تأشيرة الدخول وأخذت الدين السلام فما قلت وقلت مجيزي في أمريكا ومشترك إلى الغرب وقلت فعلت شيئا في ما تحركت ولا, ولا تحركت فإننا كنت فأنتم كنتم وإنم والله على نومكم لن يدخلكم وطوركم ولم تقبضوا عليكم فأنتم محقب المحاكمة فإذا كنتم يكذون ولم تقبضوا عليكم فأنتم المحاكمين عليك. فأنتم المحاكمين لما عقل لكم وذا لم يحدث شيء من ذلك فالآن ذريء لما اذن اذن على ان الرجال السؤال ان يغتنون بكلمات وعيث بأفعال انهم ظل يتنعون من مؤتمرات الصحة واحضر شرائط واقفض منك هذا تنبهن سنة الناس حتى ان يمروا الحقائق وان يقوموا بي اثناء ذلك التحليق معنى الناس سنة أنه كاملاً فعامة من معقدين متفرقين، بعد محاولات لمحقق وقذفهم وطرائهم على الناس وجعلهم طرائهم على الإسلام في كثيرة تهمهم المحققون، من يسمف أن نحضر حال من ويشهد ان هذا ما قاله الاسلام وقاله الغوان ما قاله الرسول الجليل الذي امر الله به العام ما عارق الاسلام كله ورقب لته خطورا جنيه الاسلامي لا يعارق شنع محمد الاسلام من قرروا من كل ما عملوا لا عمله لا هذا المبدأ العام ان من حقائق وان الحقائق المقتول من فعل وان المحلفين ان يسمعوا ما وماذا يريد الإسانة تؤمن أن وماذا يريد السؤال تؤمن أن نحسونك ثلاثة ليس حينما يضع لحالك أي دريد مقدمة يكون للمعفور أن أجنبها أو أن أضعها في أي مطار وهذا عمرك عن على المساة والإسلامية ولأستطيع ذلك لا من المركز الدجمالية ولا من المركز المسامة والمركز على المساة والإسلامية على أن الهزين لهذه القضية كان على الإسلام فقط كل ترسيزي ومشاركي بشكل الشارك الحالاتي وتعالين الله أجمع ولين الناس كل ما في جل النجوم القرآن وأعطيني جذب جنوني لئلا يحني أبو مشاكله وأعطيني الأعمال ما هو أثني من الفتن وما هو أثني إلا ما صار فيه ولا تعالين لا إنك هو الوحيدة الوحيدة عن العالم وانا احترم له فعادة فعالة من الدعوة الاسلامية مع ان الأمريكية لم تقدم اي دليل على السعام الانتران الثلاثون الا انها حاولت ان تقرع المحلسين ان خطر اما الاتصالات فيها يفعل الجريمة حيث تقدم الاشخاص والأرقام ولم نقدم المثالمات ولا الناس سنة فأي مفتر الأمانة يرى العالم وقد عملت امريكا جاهدة على اضعات المسلمين في جهنة ومن اجتماسة عنها وقفت البيت الابيض والسيوي مع نلامج الدولياتية المفتزنة في موضوع رقل حضر او عن السباح ذلك تكون ان ليسا اتشاركت في القطل السرب بمرقات الامور المسلمين ارتفاع إذا كان الألمانية وباقيها الكروات في أكثر قوة أزمة إذا كان الجيش الألماني على تخطيط الحرب فإن كل أوراق أمريكا التي تقع على عضو أو على تلميذ وتحت المسلمين في الأرض وقال. العالم نقوله أن لا يمكن إيقافه، حرب الجيش، مئات الدولارات لإيقافه، من قبل الدفاع والقوات، بمحاصرات كثيرة خاصة وإن الأمماء ناليتم عن نقاوم إثمانا لهذه السورة من أي شيء نحاكمك من اللي تعملونك من لا تسمعونك شعب أمريكا عن أدب وإن المتقبل من إثمانك وإن من يبشر به وإن التاريخ لا يجل عليك أنك تتابع ذلك في كل مكان وأي مكان تذهب إليك في مجرية، في هنج، في مبارس، في الأوسط بل في, في, في, في تجول وأنك من تجد أخلاق المسلمين فقارن الأخلاق المسلمين من, من على الولايات المتفضة بطلوتها وطنطتها أن لا تضرح تحقاتها بإبقاءة هذه الصورة الأسلامية وأن من هذا الصور لا تغذير به إلا فقط على تغذيره لا إلا الإسلام من فتاك إذا ما قاولوا إلقاء الإسلام في حالة الإسلام تتعلم عن حضارتها وعلى حضارتها لقد أطلق أمريكا أعلى أعزاء الإسلام واستخدت هذه العزائيات الاسبان المطابعة لشتا فقد عقد الكوكي بلسات متواصلة من مائة وعشرين الحركات الاسبانية والتحديدية الاسبانية وبحضب ضرب الطحرة الاسبانية في مكان جمع كل إلى صهادة عدد من الخبراء، خبراء أعداد خبراء أعداد من خمسين، أطلعوا عن الحركات الإسلامية، وأعنى تحمل الدعوات الإسلامية المعصية. كان غارب حديثهم تشخيطا من غاهرة الابتالية كما نعطبوها وتنصيفا لها وتحديدا لملائقها وأكباب ظهورها كانت في امريكا حمارات للفتشارات وظهر الاسلام كمرتحي بطميري عن اتحاد السفوية في العضاية المتنيني ان ورثيها هالغاره ليدي نظر كثير ونكون الاسلام رنوانا درزابا عدد كبير من أغلقة فقط الخيار علمنا عن الكتب التي يجمع نهر رواج إذا كان الإثمان عنصر في عمانها فمنذ وقت صغير قوي الثاني هو انوان الاجناس عن اسلام على الاجناس في صورة انوانت عن الاسلام فجوابها صورة من الجندقية وفي السنوات أنا، اه، أنا، كتبة وكتب الغرب، حفظ الإسلام، الإسلام المفروض، التدين الإسلامي للغرب، الإسلام غير ذلك من العناوين حتى أسمع. ما يقدر عنه ان يعملوا اعلامه اضعابا كان او مجرمة او صحيحة او غير ذلك انه يطعمينه بشيء إن عن خطر اجلال الارهاب حتى ما رغبهم لهم في امريكا منذ سنوات اخبروا كلمة اسمه من الوضع من من فهذا الوضع ومحلما خليعا باهرا عالما وكان الوضع مارس فيه في معدد من المسيحة التطويرية كانوا يقدمون خلصا من على مثل من المساهد القضوحة خلطة ان الامة الاسلامية كلها من في اعتادتها من في وجودها من قبل الغرض عند الشيوان علينا ونعمل معا الزواتان المسلمين النار العظيم ولمدني مستعطي معا الزواتان علينا ان يقوم بتقسياتهم من قطاع العالمين كذلك الخيار من اشخاص زي اهلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان القرارات ذات الاهمية لابد ان نكون مرجع فيها اغراف القرارات ذات الاهمية ان المعاسم لأمورقة بالسحلة الاسلامية او ما تسميه ومسائل الإعلام العربية والغربية من التقرق ونرمع تجارينا التقرق وأحد الموضوعات الخطيرة التي يجب أن تدرس على مستوى العالم وأن يكون التشاور فيها بين مواكب قناعة القرار في الشرق وبين المواكب العربية بلقينا الغربة بكل وقاحة مضالب اي ما يكون اتخاذ اي قرار وتعلق من صحة الإسلامية إلا أمريكا في أن تستخدم هذا القرار و أحدها يكون رويها كيف تفكر إن الحلقة الإسلامية تتطارد في كل مكان ليش مثل مفكريها جهار النهار وهو هي امريكا تعمل مع الخلفاء على اتقاط الخلافة الاسلامية تاكن يظهر من مطاهر التراغة بين الاسلامين تتضمع بين الاسلام الاسلامية سأكون في مقطع ثانٍ كمان أتكلم. وصنعوا منه بطل من زعيم. معاهدة من الظالم. استرتعزوا الحريقة البلغارية على قطعة كمان. وغنى منه طبيعة أو ضاعت شروط. المستقلات. من استطاعة الدكتور الإسلامي أن هذولا علمانية أو حال رشحات من أصفتناهم أو أصدقها أو أصدق المدرسة أو بطلنا منهم العلمانية. بعد الإسلام ومنع الشعائطة الأنبوكات طبعاً بالمثلاثينات بعد غياب طويل من الإسلام وبعد أن ترد الإسلام 30 متى حاول من دريق أن يحيد بعد نظاثه العديدة في رصة الصائرة التي لم ينزل منها طولة من بريد صحبا ودخل من بريد ضعيم حينما كانت الانتصادات في المارد الاسلامي عنه سيعيد الازامر العالمية وعنه سيعيد مسجد مسجدا بعد ان هنا نبحث نضحك لبعض كترسيب الاسلامية ان تفتح وسيسمح من القرآن المدرس بالعربية فنجح من المضروك فظهرت اجاب الشعب وتقطع في المنفقة كمان فعندما بدأ من بريد لنفسه اهذا وعاد الازال الى تركيا انا التركيون بعد امريكا ان الاسلام عاد بعد سنة الرجاج بعد ثلاثة قرون ايه وظهرت امريكا على الازرار الحمراء الوثنين وعضاءة الازرار عند الناس ممينة. في ذات المحاسم التي يوقفها مجمع واقوم منقلاب على مرضان واقعد مرضان عندما حدثت محاولة مفخره من جهه اخرى وكان من تصرفات نفس البرنامج فاردوا بعض المؤامرات السريه ووجدت تنفيذا عليهم المرابطات والصرا وكان انقض على سليمان بن أنا من أصنع لحمه، فما أتيت خلنا ننزل ضحكة حلوة لنا، أرسل إلى الخطب، أتسلم الصناع والغراس من النوم. كان مسجدا تحت قمة بريمان السرطي وقامت مظاهرات بيجازها 300 ايضا مستراز يسلم الذي احرق علمه السرائيل واعلم انه لا عودة الاجمار الى أفريقيا. كنت في نفس حالات الإبادة ضائع الغرير، فكرت أن نذكر على وجه، ولكن لا أريد خذ القرار من نفسي أو من رجل، وربما تأخرني نداء مدبته. نتعرض على المجدير الامريكاية والمقامة المقامات ومتعود الحكومة التركية الجديدة التي تتوّل المال من كل مكان حتى تكون ثماثون وعطمانا من الصفة ثماغ من في أَمَّا مَنْ يَرْجُعُهُمْ أَنْعَمَ هناك بِمَا فَعَلَهُمْ وَمَا عليها عَلَى الْعَلَمِ فَهُمْ أَعْرَضُوا عَلَى الْعَلَمِ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مَا فَعَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْرَضُونَ عَلَى الْعَلَمِ من صدره أسرار ونفقه أسرار، وما حرسه من دوافع، دخلت الحرس من ملأ مع رشة صغار بالبرقانية، من تدري أمريكا جدا، وهي صرخت على بنيا، ما هو ما النقطة بالجدراء العسكر المريض ناقض ضمن الانخلافات العسكرية وضحت الدوليطانيا باستمر مكانها الأمريكا. وبدأت المريضة انخلافات في عالم العرب وبدأ ذلك أنا أحبك يا عيني أنا أحبك يا عيني أنا أحبك يا عيني أنا أحبك يا عيني أنا أحبك يا على أنا أحبك يا عيني أنا ان يا عيني ونهایم اینکه خوشی همینکه محافظات اموردیه ونهایم نایست را دیگر ونهایم نایم نکن خوشی همینکه خوشی همینکه هنا الشمس أو تطلعه من التفاح، أرتين من وأجهزة مصادراتها بالحالة التي كانت عليها في ذلك الوقت يجب أن تعمل بأحداث أجهرات في قيادات بعض دول الشرط الأوطر إما يشير بعد ذلك إشباع وزير الخارجية الأمريكية بالتبطر ولو أتاريج غير المغيبة الوحيد الى تقارير بعض المخابرات عنه قد الضباط النظيمة قد تنتهم المخابرات المرتبية الامريضية على انه وعناء التنظيم السر العسل الذي مددر انتباغا عسلية في اليسر كل شيء وعنى من أسباب هذا الانتباغ انتباغات التورة الشعبية التي نفعى إليها بجد بناعة إسبانية الإسلامية ما ترك اقتدهت أرزال أمريكا إذا أرزمتها تكتب بعد المحاطرات. للجلدات ورأي في عبد الناصر ورزناهم النقدر ورسولنا من خلاف سلسة ثمين وخمسين وقال اخر عزل من على عبد الناصر وزملائه العهد الموسط النعماني ثلاثة اسياء في الحركة الإسلامية والآهاء الأنهر المنزيد وظمار سلامة الزواطين حتى تفر نجاحها متولى هؤلاء تنفيذ المؤامرة وقتل السباة وفيها اعتراس الإنهات فَتَانَتْ بَرْدَ الْأَرْضِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعَةُ وَأَرْبَعَةٌ وَخَلُوا ذَوِي الْشَيْطَانِ الْغَفِيرِ عَاتِبَ ما في سنة اربعة سنة عندنا قد المخاطرات ان هناك طيارا اثمانيا تحت الطب ولا كده من برض الحركة الاثمانية مرة اخرى وكتبت السيحة الغربية لان كان عرض الناطر رغم أنه قد على الحرفة الإسلامية فإنه وهو وأنه بدأ من ذات كبيرة نصافهم في منصافهم من ذات كبيرة العربية ما لم يكن بعد الناس من أن يحضر المعرفة مرة أسرارها هؤلاء وبعدها بعد سأسفل نضأت المعاملة الجديدة وأعمل عبد الناصر من ذات قبر اليمين قد تحتنا معاملة علينا واعتقدنا حتى عشر ألف سن ولكن عطونا المرة المدولة فلن عطو كل شيء غير مفقود أما هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا فأسلحة المخال التي تمتلك الأمهال الأمهال ومخالر هؤلاء الثوازين والأسلحة الأمهال بعضنا تقرير المخابرات الخمسيات والأسلحة الأمهالي أن كل الأمور يمكن أن تحل ولا يكون العصبة الحكيرة هي الحركة الإسلامية، وهناك نرى مراهنات على الحركة الإسلامية، كل الدوائر الغربية تشير إلى ذلك، إنما نحن من يظن أن العرب. انتقلت الى فحص الرقم ما نعمل على بناء الطول وبات خط التيار يتكرر وهذا هل يمكن ان يكون هذا ترون لكم خط امناه ارى و عندي شيئا لقدم الزواجعكم ونفرق لأرض أجزاءكم فاستمرت المؤامرات على البعض الإسلامية دولنا نهارا وطرنا جهان ماذا أعطيتك من على العديل المزيد بالإكلاب هذا كتابه الرئيس الأسبق في انتباعه الخلطة الكامحة وكل عدد من المحمولين ان هذا الكتاب هو اهم كتبه الكتب على الاتلاك وهو تصور من سلحة الكتاب هذا التباق هذا التباق هذا التباق وله التفاق الآخر عنه 1922 مطر إلى حركة يعني في مهارة هذا التباق التباق فهي تحتفل أمريكا دون أن إلى أمريكا في حرم لا أعجب إليك إذا كنت تتمنع المناطق فراحات المعادة وعندما أن تكون فراحات المعادة يبدو أنها في العالم السابق تتمنع خالق تفاكم بين العنالفة رأينا منظام الحر هو العالم الثالث الذي هو العالم الإسلامي الثالث انا في حالة الانتجام والاستقاة بين هؤلاء العنالفة فان العالم الإسلامي هو الغريم المتوق التي تسمى كون النار وطفة حين يجب ان تضاع هلوث مجيما كان تضاع الأكلة إلى فكعتها فعالوا او من صلة المكناعين ورسول من الميز هذا وعندما زارت بالدخول امريكا يقول مثل رجب على رسولة وامريكا ان تعكيد تعالي من خاتم من البرج الاخرارية الاسيانية هذا ما الان اثناء لفاء جربة وهذا العذاب وهذا هو حر الشمسة والجمارات الملقات بالمشاك والغرق الملقات من اضم برض القطولية الاسلامية عما القطولية بلدت مجموناتا عظيما من نساطها وقواتها نحن نريد ان نباهمها ويخلقها لكن من نريد ان نستخدمها التعاون على التعاونها اطراع العرب كذب الوحيد فتطور الى نجاء من تتصدقين لرجال الدين برؤية إليها بها زبر قديمة لأن المعركة الأزداد لها قالت بطول المعركة الحبر الأزداد في السلسطين الله ان ماذا تقول عن النساء فيه فتقول فيهم دين، ولا الى حرب مئة مليون قتلى في, ايام في فتكون هذه الأيام تقريباً هذه المعجزة هي حرب نووية، فتقول النقطة بين إنما هو ذي المغفرة والرحمة، رفع من غير فوق السحاب، هم المحسنين في جميع حتى على الشجرة على المدارين كل مسافر رفعه فوق السحاب، حتى تزول الحوض العريضة. منو وينوا احماء و دين من مغذيات الشعب التمريني فبرجشنه اسئله للملايين فيحب الرجل في النهار نور طريق اليوم ونحن نتفاهم في رياضة كرة القدم نتكلم بالفرنسي نتكلم عن يتمون بمعركة هذه الدين ان اقتراع بين العرب واليهود وقراع بين مجاريد وجانود من يسمونه دنيا وجانود من العرب وجانود من اليهود في مجاربه قال أخذ رجال الدين فتديه وقال غريبين بنتكلم بهذه القديم فقال أنت تصدق دين قديم وتعتقد لأن الحرب النرويجية لا بد منها. هذا محفظ على ريبن لقد كان الرئيس ريبن ان المال في العالم ذات الوشيطة وطررها بأكثر من احدى عشرة منها سواء كان على كل مدرسي وقرأ او رئيسا بالملايات المستقلة الانجليسية وقالها في منظله أفضل في الأجواء وعلى العشاء وعلى الرجاء وعلى الهواء من كنال أثلاث السبتون والنزال الجيل والسلوات وعلى الرجاء وأظن العالم عن وقالها لرجاء المعتبه والشياء من جملك ثم ركا قال لهم انه مؤمن بمعرفة وان مهارة في العالم عالم رحيمة وارك بوش يقول تحوذ بكل من غيره من غيره شيئا خارج عن العبادة جاء اليهود ولحب ذكر النبي من بعد هذا أحد النبيين. وما أصابه من الله ومنع حرورية الكلمة وأعضى عن نتائجة للرقابة الميليتية فقدم كل حقيبين من يجد حقيبين وخصف اكلام الحقيبين لا يطلح لأحد أن نمتحد وذاته من نشيلة الليلة المتحدة ومندق فائد او كذب او فائفة تلقب المبارك لانها اشتر وراء الشيخ لاني فائدة حددت عنيك اضاعها فائدة مقراطية مبارك ذاكدة هو فائد عدة وفائل لهذا الكذب وحضر الاولى وحزن الله جنجة مستويلة لنقبط 50 مئة في, في البلونات لكن المجالة الأخرى من في المئة ولن نعطب أي قرار في من على خوارج المسلمين بال، لا يوجد في البرلمان أئمة ولا أئمة، إنما الذي يذهب البرلمان هو المزارع ولا دي مقراتية عند النظارة ولذلك أحدثت أمريكا والتاسر ان النظارة ملك المذيب يحكم النظرات كل حياته كثير مداتع من النظر وكل من, من, ناكي من, ناكي. من بعده الا بملك قال افضل الله حياته والملك خطن بقى فينا بس بقى شو حنقول لك بقى ده مش حنقول لك بس لكن احنا امام اكثر من سنه والقديم على سهله بالله تصحى اشاء ان ترشحه بعد الموت ايضا وفي كل مرة تقول متيدة تقابل متربرا توقع بحيث تسهلت المح هما لم رئيس الانجليسي سابقا لا لا اقول كمعقابة الحين ما اريكم الا ما ارى ما أذى جاذب أحب أن يلذ، ما تطر، أنظر لحق المطر المحيط والنهار، وأنا أجمل من كل شيء. ما يحكمها بقانون الطوارئ ولم يستطيع مبارك ان ولا فعه ولا دقيقة واحدة غير مردود القوانين ولم يستطيع بكل كميرات تقومه ان نرفع هذه القوانين تليئة التمع من اجل ذلك احبطه امريكا مشهدون مبارك خطر حسينه من الإسلاميين بالشوارع والمصادر والسجنون والجنود وهذا نتهم الشرطة بعد ان انتظرت النيت طلعت الآمنون وقترب النساء ومعصيد بالشرب والأمراض العقبية وأخرت الأمهات والذيذات الهائمة لأسلام الشرطة حتى وحده ولا بهم، إنه وحده الوفاق، يغادر التعذيب، ويحرقون بالنار، ويضعون بالكهرباء لأناس خسارة من أبصارهم. ويضلت عليه من خلاف المجاوعة المسهورة مِنْ من وَأَرْجُلِهِمْ وعجره في الثقر فتتظل رؤوسه إلى أكثر ويضغلون بالفرازيب العطي الغريغة ويضعون فيه مستافتة ويضعون الجلبة المبيعة واحدة من عشر نوعين من, من التعذيب الجرثومة. وقت المسلمين وعذبه من أجل ذلك حملته أمريكا واحدة جميلة. على ذلك أنا أقعد دون من الإسلاميين وذلك الدين السجين وذلك الدين الأخرى على نسخة الحكومة الأمريكية ومع ذكبت مجلة بيوركة أن مبارك يدني سجين من المعينة التي تقدمها أمريكا لمكر وقد انطلعت هذه السجين أيضا حيث انظر بعد سقوط الماذنيه ان المقدمين الاسلاميه في مصر على 100% امورهم مرتبه ثم يذهب الى العاصمه ومعظم في هذه الحزان اكثر كثير و في منهم في السودان في مصر و أجل أجل من من من من في عبقرة من تحت من أذربيجان من من من من من عبد الله رضا من من من من القضاء من هاي الحكيمين هاي البار الضعبة هو المستغل عشان بعض و بعض 1900 الطبق وهو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ووجد فيها ظل من نشط هواه أقرها وجد فيها انصافا فعادها من محاكمة الوصف كما عدثت لقبولته ثم إلا مبارك منع المستهلون من النظير أمان قبولهم الطبيعين وعنه وجد أن أَحَالُ الْحَدَائِثِ إِذَا نَحَاكُمَ عَلَى الْأَهْلِ رَأَيُتْهُمْ حَتَّى لَقَدْ أَشْرَفَنِمَا حَتَّى بَعْدَ الْمَوْتِ حَتَّى الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ وماذا يزود على المؤك من جيرة تبايا بمسرع المقرب الله نبدأ من جلدات ولماذا يحدثني عنه كثيرا وهذا عشرين وهنا كانت تحديث الأضعاد على مليارا من جلدات التي يملكها مدارا في أوائد كثيرا والمثلقة لكم من ذلك الخرى الأمريكية منذ خلال الزيوات فالعدها أفضل الآن إلى ما يجيبه على العشرين أل من ديوان قول أولى أهوى ذهب لأول حتى تسر سن ورثها لها عن النساء عن أنها من ذلك صعب المرحب والذي رأيه وظنه في مرحب الكبارة كذلك الأطابة التي حولها من الغاء والمحالبين من الوحدة صلاة ومغناءه جنع من التراوات التراوذة الدراوذين حتى يكون في أخوات الشعب حتى عاوة الشعب ومرض وحباح الكريس لا يجد الشيطة ينبجي بأجهار أحباك الأمروط أعباك الأمروط المبارك القوانين بطاقة المحطر اللقاء قمنا الصيانة والتبديل. قانون السحابات يصدر من قوانين القانون الدولي القانون الدولي. وعند كلها قوانين من قوانيننا تبني على قمة الحق وتحمي النظام. كل مقاعد وكل مقاصد في هذه المقدمة نبدأها من ولاية ولا ولاية ولا ولاية أحداً على الإطلاق خمسة وتمانين من طلعت إمكانيات بلد فقط والعالمية في. ان النظام من خرب و ما على خطى من ذائم و عذبين و ظالمين و قضاء على الحروب في التراقم ان منخرات من صله الفضاء وتباعثت الفيحات وزادت التحريرات لأن الحكومة الأمريكية لا تسمعوا اقتضاد الفيحات ولا تبقوا في التحريرات ماذاك بأنهم خب والحمد وعي ليس هذا خب الزق بل الحكومة الأمريكية من المنبار من القضاة عرض كل الممكن أن يكونوا على سفن بإسرائيل وتخلق بهذه النجوم المذابة على على الحرب من بينها وأنه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 قضاء على الظواهر حتى تظل مكين لحمل ربط النجاح، ونكرر ركزتنا في على كل ما هو ممكن، ونثبت أن هذه الممارسة وأكبر تصادم معظم نظريات العصر المظلم في العالم. ومعنها قلوب أن تنقل إلى العالم الإسلامي تلك المطاعات والمهركات والمقاكب التي تعيثها في بلادها من احوال ومنزق الإسرة الحرية للجنب وعشر الزواج وتقدم بها ونشر استفاح وقترت الأولاد غير الشرعيين وعلاقة الإبهار وإنغاء نحن الشرس والكلامة والعزارة الأطفال وضيانة العرض والمحافظة على القطع وليس كنت ضربة للزعر والطحعة المؤمنة وقامت أمريكا بعد المؤثر فيها بعضها ان مكر لها فقل إسلامي برجود فيها وأنها القلب النارذي للعالم الإسلامي لا يستطيع أنه خالص الأيام. وهذا يثبت أنه القلب الوحيل للأمريكا الذي يكتب كل أغراضها ويقعل ما يريده وأحرمنا من كل شيء، وهاضطوا علينا ونحن في هذا النظام التقليدي، إلى من الصباح على حوار، وصارت حتى المعارضة تسعى إلى زرائع من الصحوة. من خلال بانيزه الى رجل الذي هم يقل مفاجئة وإنما منه. كان تملك بخطر امريكية المخصفة في ذكرات رئيس مكسر على كتابه الحرب الحقيقية اللح الى دارورة وزوج امريكا في المنطقة على قوة وخطر العراق ان يتخذ ادافا من قبل اتحاد السبيلتي او من قبل ضعامات الاثنينية اتتفاق ومنادع النقص تلابد من تصمير مداد وضع هذا العظمان الوضع أقدره مبدأ الرئيس كرهة. الذي أقدره في أهدت السرعة قبيل اللّه لغدّى من حمارة وعشرية من أفادتنا الخريجة فتكرّر هذا الكلام لعدّى التقريرات ذكر أن الغابة قمران الأول لما يكون منابئ المقر والمطارق للولايات الممتحدة في الشرق الأرض والمطارقة فقط مجوداً على السرية السعودية وأنه يبدأ عملية في إرقائها الثالث الخضار على الشقارة الذي يريد أن يهدد مجودة إسرائيل ومجودة ممتحدة ويغذل حياة الدول التذيقة بالشرط الأولى الضوانكة بتحوية هذه الدول الأزبع منها كل بدأت الخروات العملية للتنسيط و أخرى في تشتيرها في ذلك القوة كم التنسيط وأضع المنطقة التي بهذا العمل لا تتقدم ذات أول صفة الثانية هو المنام، وأحدث من جنود المسلمين الظلمة، وحدث واحد الأذى من أصحابه، والصحاح أن هذا الإنزال في هو عبارة عن بركة من إنزال الحبيب، وذكر أنه زه عشرة آيات بالدين زه من قانون العهد وأنه زل مئتين وخمسين ألفا من خريد إذا سببنا خفة والبطن في السرقة رأس الجمال شميرة ما ولا أضمن من الاعداد جدا ثم تجنيب الشقة الثانية والثمانيون عن غيرها من المشاكل البحرية في التحراء المثال الأمدسية في أجواء مشابهة بأجواء الشرق الأخر وفي اخطاروا موئية المجميزين والمجميزات اختاروهم من الجنة القريبة السكنة من الجنة العربيين فأردون ذلك أيضا أنهم علموهم اللغة العربية باللهجة الجدوية حيث والبسونة عن اللغاة العربيين واللغاة دائما من وكانت ترجو في العمل راهبة في المحضر مع دور الرعبية ومع الكويت على تدمور الوراء عن طريق الحملات الإعلامية والضغوية التطاهدة ورخبت أمريكا كل حطة للسلام ورخبت أمريكا حيث البعث أن لم يقدم حطة السلام لأن الأراضة قدمها للخارجية الأمريكية ولا مشكلة لذلدة المنطقة الاسئلة والله العظيم وخذرة أمريكا بذلك احتلقت قصصات الطاضر وتعديد الدينة ما سبقها من الضلطة العهد الدوليّة معنود الاستروش ليعلا فضلت كلها هذه القصص منها كانت للدعاية الحاجزة وقضرت امريكا الدعاية انه لا تهجونا مرافيا على السعودية ومتدرير اثار الحاجزية عن دين ايك جنجي من السعودية قضر بوش في قوله من هذا السعودين في قبول السعودية. وكم تريدوا راغبين انها ومن وفرت عليهم هذه الفته ليحملوا اكثر من 1000000 ان شاء وضربت على مصر من رجل راغب الخير مثل ما قاعد على العراق ومؤ شعبه المتن، حتى لا يأذن عسرة من الجنود العراقيين، كل ثلاثين ثانية، ثم غزا ستمان وأربعون غنا، وضرب، على العراق ثمانية وثمانين ألف حرس من القوات، إلا عربو. سبعا ثلاثة امثال الامبولة التي انفيت على دروسيما من قوات الامريكية قتلوا اعزادا هائلة غشرة وقتلوا اعزادا اخرى بقريس غير مغادر حيث شبكات مياه الشرم كما النظام الزراعي على والمعدات والمعجات وذلك دمروا تزيل كل مئة من منتجات مخلاف ودمروا شرعاتهم الأرضات الماء الملوث، وعطادتهم الأمراض وصندت أجزادهم جهلة الماء المتنوبة وصند على الأرض الغلاء والوباء والبلاء احترد العراقليون الرزاعة الضواء ورابط أشيكة أكبر وقال مكوم الأمريكي والمصحابيين إن الأهداف العسلية التقنيدية في العراق ليست تاتية مكتب الحرم واحترح أن يكون قدق المدن العراقية أتركات هذا". ترى أسفة الحديدية المنفعات المعضية وأنها تشطل أهباراً أهباراً فمع أين من هزم لا يطالباً بتعودات من فقد خيارات الولايات المستعدة والسعودية والكويتة العراق ببطرة أولادات إليها مدعين الى مئة مليار بولار والمطالبة الضعيضات مثل هذه الضوء تماكن طلب اطاوة من لضحوظهم مطادن بالشبه فمحمل الاعراض على دفع هذه المدالب يمكن تحقيق هذه الاعداد وعليات المستحرة على احتفار بموت الانقدم في العراق فالخطير ايضا افترمال الصراعات المهدولة لذلك البلد وقاء العراق دولة خطيرة ومعتمد على الدول العودية فإنزاء العراق الا ان يكون دولة عميلة او وبركة وطار حرب الخليج كركة ذهبية من الولايات المسائلة بالتعزيز من المزيدين على الكريم لها قواعد كابتة في الشوخ الأوهر وتنسي الغرض للحزي والدن بلوء اللي الدولة الغربية وذلك تنالك في انتقاط على المراقية الشرق في عشرين بعد ان دواءت امريكا الشعب العراقي فبالما اتقاطها معلق على ملك مئات الأفطال يوميا من جدة البيع والمرض امريكا على الشعب النيدون تجارب الحصاري عليه بتجاريئه وتدمره ايضا وعلي ذلك الهنى كانت تجاربها العليم يمكن ان تدمر عن تجارب الحصاري وكيافة التدريئ وهذا هو احد اسلحة الدمار الجماعي عادة امريكا ادمارين ركشنال تحت ما هم يوزعون الطعام والجهاد على السماء الدين وينشرون في ربوع الجهاد السلام واطمئنهم ويقولون بطل رقمت الوسطة فإذا هل شقاء وعبادة حيث تحول المالين لا وقلش الخاصة خدموا عشرات الامات المسكين ومنع ان المقاعمة السومالية بعيشة ولا تأبع لحيادة انهم أذاكوهم الهيبات وقتموا منهم الكثير وليقنوهم بارسا لا ينطلع وقالت الماريون من السومال أذنة ما هم وذرون الخيبة والعار ورؤون لمن وراءهم ان الظلم معتاوه وحيب منعت امريكا تنمعونة الشعب السوداني وعاصرته وزوعته وصالت بأنه يؤول اهاريين وعرضت عليه زيرانه وشدعته لمحاربة وعطلت من شكيمة جميع السودان المعلمة والأسلحة كمثلون أنا بتقفل عذاعة المريكة للإسلام على قيادات المطافئة والقيادات الحربية من تشمل هذه العذاعة على قيادة السياسية العلمة في أمريكا فهو هو الضيط انا الرئيس كبيركم من ينتظ ديته النهين بكل شوق وكراه من هذا ديته النهين انه سلمان رسم عزي الله وعزي الله وعزي الله وعصوله من أهلاء سلمان رسم حتى تطنع له أجزدة الألم للدخول ويستح له الهيط الأليب ويستقبله رئيسة دولة الكبرى والرحلة اي هو رئيسة دولة اي هو قائد امه اي هو زعين شعبنا الخير اي هو من اكبر المختلفين او المختلفين في اليد اي لا بيجي تنمي رسمي بشيء المنزار اي مما كل النحن فعلت الإسلامي الإسلام في إتفاديات آيات شنطانية من أجل ذلك فأملت البيت الأبيض ورأى أحباده الأرامي السلوية عدم الاستفاء الإسلام لمشائر ألف من منطلق الحفظ الدخيل على هذا الدين الذي لم يطلق الإبنس أن يخطيه حيث دعى أبو سرعيسيا أن يتعاون على إيقات الضغط الإثنان الذي جدأ لتحرق الأخارك منذ وعشا عاول منطلق كله من منطلق حتى لو كان في الاسلام مرض وحتى لو الحوت المارد الجبار الذي حركته في باب البحر في خطه طويله تستطيع وانت تعتبره هو اللي يساوى لا لا أن تظلم الأرض جميعا أن ما ضحى هذا المارد الجبار ولا أن يجتمعوا في ولا بد للنجد ان يخير ولا بد للسجيد ان تمهار ولا بد للقوضة ان يقمرهم الموضى والمكان ويأمل الله الا ان يتم موعه ولو فره الكاثرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق على الدين كله ولو فرها المشيكون